يا رفيقي من بعد ما اغبت جافني القمر من بعد ما رسل نوره وزح الظلام مال من يم الجبال الشهقة واصبح قريب واختفى خلف الجبال النور في ليل العتام وانكسر خاطر نديمك يا القمر عند المغيب الرفيق اللي خذاه البعد في جوه وحام ظاب في كف الفراق ولا حسبت انه يغير يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما ارتجفن المنايا يا رفيقي من بعد الغلا والشوق يحمل السلام واشهد انه لو بعد عني بيجالي حبيب دامى هذاك الرفيق اللي على صدري وسام كيف بنسى ذكره قلبي على ذكره يطيب دام له في خطري صورة غلات بقدوة دام له في خطري صورة غلات بقدوة اصبح للجروح اللي ملت قلبي طبيب يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما ارتجى فاني المنا يا رفيقي من بعد ما يا رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام والزمن من بعد ما غبت الزمن صاير غريب والرفيق اللي تخبره من بعد فرقك هام لك رفيق يذكرونه بالونس واصبح كائب بصبر اتمنى لقاك أيام وشهر, من أيام وشهر وعوام لكن رجع ونرجعت في صاحبك صدره رحي يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما بفت جفاني المنام